في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم ولانه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجاره والثانيه الروايه الثانيه قالوا اذا كان مفلس وليس عنده سداد وعلم اعساره وان كان ذا صنعه فلا يجبر على اجاره نفسه لانه ربما يكون في هذا غضاضه عليه ربما يكون في هذا اهانه له نعجره وهو شريف قوم مثلا يكون صبي عند شخص آخر قالوا لا يجبر ولما قالوا لما رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فجاء المطالبون بالديون وليس عنده شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم تصدقوا على أخيكم يوفي دينه فتصدقوا عليه فلم يبلغ سداد دينه الصدقة ربما تكون قليلة والمال كثير الذي عليه ما سدد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحق خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك والدليلان كلاهما واضحان في معناهما ولعلهما في كل حالة ما يناسبها لأنه ربما ذاك الجهني صالح لأن يؤجر فأجره النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أو بخمسة أبعرة وربما يكون الآخر هذا الذي تاجر مثلا في, في الثمار فخسر ربما يكون شريف قوم مثل معاذ بن جبر رضي الله عنه أسر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أقسم له النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحبه قال يا معاذ والله إني لا أحبك فقال وأنا والله يا رسول الله إني لا أحبك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه ومع ذلك أعسر رضي الله عنه وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة يتقدم على علماء امه محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لما أعطاه الله جل وعلا من العلم والبصيره في الدين ومعرفة الأحكام الشرعيه يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل أعسر رضي الله عنه لأن الرجل قد يعسر في تجارة يشتري شيئا فيصاب بجائحة يصاب بآفة فيعسر وكما قدمت الخسارة المالية لها جبر بخلاف الخسارة الدينية الاخرويه هذه التي لا عوض لها فهذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ولم يؤجره ربما يكون شريف قوم ما يصلح يؤجر عند أي أحد يكون صبي عنده وهو شريف من شرفاء الناس من خيارهم أو من علمائهم أو من فقهائهم ولأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه التجارة يعني أن التكسب من حيث هو ما يجبر المرء على أن يقال له تكسب تكسب اشتغل لا إن حب أن يشتغل ربح واستفاد وإن احب أن يترك فلا يجبر على العمل وإنما يجبر على أداء الواجبات فقط وإنما ما يجبر على أن يقال ادخل السوق وبيع واشتر لا فلا يجبر على هذا ففي المعسر اذا كان يمكن تاجيره فيه روايتان ولعلها مبنيه على هذين الحديثين ان كان يمكن تاجيره اجر وان كان لا يمكن تاجيره فلا يؤجر وينظر فيه الى الميسره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقول السائلة امرأة جاءت الى مكة ومرت بالميقات دون ان تحرم لان معها العادة الشهرية واليوم لها اربعة ايام في مكة وطهرت وتريد ان تؤدي العمرة فمن اين تحرم اولا نعرف انه يجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة لحج أو عمره أن يحرم حتى وإن كانت امرأة حائض أو نفساء فتحرم من الميقات ولا يمنعها الحيض من الإحرام فأسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت يوم ولادتها بابنها محمد ابن ابي بكر بالميقات خرجت من المدينة حامل بابنها محمد ابن ابي بكر فوضعته لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى تشريع للعباد ولدت ابنها في الميقات وهي زوجته أبي بكر الصديق رضي الله عنه أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبت من زوجها أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فجاء التشريع النبوي بأن عليها أن تغتسل يوم ولادتها وتستثفر يعني توجع الشيء ثوب يمنع نزول الدم وتحرم كما تحرم الطاهرات الا انها لا تصلي تغتسل وتحرم تعقد النية ولا تطوف بالبيت حتى تطهر قال العلماء رحمهم الله هذا ما وصلنا من اسماء بنت عميس عهدنا بها في الميقات ولدت وأحرمت وبعد ذلك انا ندري عن امرها شيء هل هي طهرت وهي في مكه قبل الحج ام انها حجت وهي نفسا أم أنها بقيت بعدما انتهى الحجاج وعادوا إلى المدينة بقيت في مكة أم أنها عادت مع أبي بكر إلى المدينة وهي لم تكمل حجها قالوا عهدنا بها أحرمت من الميقات ولا ندري ما الذي حصل بعد هذا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أنها لا تطوف البيت حتى تطهر عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها حاضت في اثناء الطريق بعد الاحرام لحكمة يريدها الله هذه ولدت عند الميقات قبل الاحرام وهذه حاضت بعد الاحرام في الطريق الى مكة وهذا شقط من راحلته يوم عرفه ومات كيف يكفن كيف يكمل عنه الحج ماذا يعمل عنه تشريع رباني أوجد الله جل وعلا هذه الأشياء ليكون تشريع سوده رضي الله عنه طافت طواف الافاضه ثم حاذت فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحيضها تأثر وانزعج لذلك وقال عقر ودا عليها احابستنا هي فقالوا لا يا رسول الله انها افاضت قال فلا إذن فتنفر طوافت طافت طواف الافاضه ثم حاضت فظهر من التشريع أن طواف الوداء ليس بواجب على الحائض والنفسة تشريع رباني فالمرأة إذا وصلت الميقات وهي حائض وتعلم أنها تطهر قبل أن يغادر رفقتها مكة تحرم مثلهم فإذا وصلت إلى مكة تبقى في بيتها لا تطوف وهي حائض ولا تسعى قبل الطواف وإلا السعي يصح من الحائض لو طافت وهي طاهرة ثم حاضت بعد هذا تكمل تسعى هذه حالة علمت أن رفقتها يبقون في مكة حتى تطهر نقول تحرم من البيقات وتدخل مكة محرمة وتبقى في بيتها حتى تغتسل ثم تطوف وتسعى وتكمل عمرتها هذه المرأة السائرة ما احرمت ولا ندري هل تعلم ان رفقتها يتأخرون او لا فنقول لها ان كانت دخلت وهي تريد العمره لكن أخرت الإحرام فنقول يجب عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه فإن عادت وأحرمت من الميقات فلا شيء عليها وإن أحرمت من التنعيم أو عرفة أو غيرها من أماكن الحل فيكون عليها هدي لأنها دخلت منية العمره. ولم تحرم من الميقات فيكون عليها هدي هذه حالة لهذه المرأة وأشباهها مثلا أنها دخلت وهي عازمة على العمرة وتعلم أن رفقتها مثلا سيقيمون في مكة أسبوع مثلا وتعلم أنها تطهر غدا أو بعد غد وأنها لن تحبس رفقتها هذه يجب عليها أن تحرم من الميقات فإذا لم تحرم نقول تعود إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليها فإن لم تعد وأحرمت من الحل فيكون عليها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون احرام حالة أخرى لمثل هذه المرأة لما وصلت إلى الميقات وجدت أنها حائض و تعلم ان رفقتها مثلا سيقيمون في مكه يوما او يومين او بالاكثر ثلاثه وتعلم انها لن تطهر خلال هذه الفتره فدخلت مكه بغير نيه العمره دخلت كمرافقه مع لويها ما تستطيع ان تبقى ولا بد ان ترافقهم لكن رفقتهم بدون نيه العمره عدلت عن العمره نهائيا لأنها حائض وحيضها يستمر مثلا خمسة أيام ورفقتها سيقيمون بمكة ثلاثة أيام ويغادرون فدخلت بغير نية العمرة هذه لما دخل رفقتها إلى مكة طاب لهم المقام وانسوا بجوار بيت الله الحرام واطمعنوا والسراحوا ومدل ما كانوا يريدون الاقامه ثلاثة أيام عزموا على الاقامه عشرة أيام المرأة طهرت خلال هذه الفترة ما يلزمها أن تعود إلى الميقات هذه تحرم من الحل وتؤدي عمرتها تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وليس عليها شيء ما الفرق بين الاثنتين الاولى دخلت بنية العمرة نقول بنية العمرة لازم يكون من الميقات الاحرام ما احرمت عودي اليه ما تتمكن من العودة احرم من الحل وعليك هدي يجبر هذا النقص الاخرى الاخيره هذه دخلت بغير نية العمرة لما رات انها حاضت قالت لا حول ولا قوه الا بالله فاتت علي العمره هذه السنه وان شاء الله يكون التعويض قريب فدخلت بغير نيه العمره فعلم الله حالها وجبر حالها بما وفق ذويها لطول الاقامه فطهرت وهي في مكه فاحبت ان تعتمر تخرج الى الحل وتحرم من ولا شيء عليها من التنعيم او من عرفات او من الشرايع يعني من خارج حدود اميال الحرم تحرم من اي مكان من طريق جده من اي طريق تخرج عن اميال الحرم وتحرم وتدخل مكه وتؤدي عمرتها ولا شيء عليها والفرق بين الاثنتين واضح الاولى دخلت بنيه العمره فعليها الاحرام من الميقات او تعود اليه فإذا لم تعود فيكون عليها هذه الثانية دخلت بغير نية العمره وإنما مع رفقتها عدلت عن العمره لأن تعرف أن رفقتها لن يقيموا حتى تطهر فدخلت بغير نية العمره فيسر الله أمرها وطهرت ورفقتها في مكة فنقول تحرم من الحل وتؤدي عمرتها ولا شيء عليها يقول السائل ما هي أفضل الأدعية التي تقال في الطواف والسعي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 وهذا أفضل أنواع الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النوع الثاني دعاء المسألة تسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة كل ما يخطر على بالك تسأل الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو بدعوة قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه يعني ما يترك هذه الدعوه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لانها تجمع خير الدنيا والآخرة ولهذا كثيرا ما يختم النبي صلى الله عليه وسلم بها العباده في الطواف عندما في نهايه الشوط بين الركن اليماني والحجر الاسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عند نهاية الصلاة إذا السعاده بالله من عربة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذه دعوة عظيمة جمعت خيري الدنيا والآخرة يدعى بها في كل مجال وفي كل مكان في الطواف والانسان ماشي وجالس ومتحدث مع غيره ويسعى ويصلي بالتشهد وغيره يدعو بها ويكثر من الدعاء بما احب من خير الدنيا والاخره وقد قال عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقامل أَنْ يستجاب لكم وقال عليه الصَّلَاةُ والسلام أَقْرَبُ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء يقول السائل زوجتي حامل وذهبت بها الى الطبيبة فقالت ان المشي الكثير قد يضر بالطفل الذي في بطنها وقدمنا لاداء مناسك العمرة فهل يسوغ لها الركوب بالعربية علما بانها تستطيع المشي لا بأس عليها ان تطوف راكبة وتسعى راكبة بالعربية مثلا ما دام أن الطبيبه العارفة الحاذقة بهذه الصنعة تقول لها إن المشي يضر بها أو يضر بجنينها فلا حرج عليها ولو كانت قادرة على المشي أن تطوف وتسعى راكبة ولا حرج عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو قادر على المشي صلوات الله وسلامه عليه ولكنه أولا ليشرع لأمته ثم ليظهر امام الناس لأن كل من حذر يحب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن يتبين لهم عليه الصلاة والسلام وليشرع للأمة وأم سلمة رضي الله عنها طافت راكبة لأنها كانت مريضة عاجزة في ذلك الوقت تقول السائلة إذا حضرت المرأة للحرم يوم الجمعة فهل تصلي ركعتين مع الإمام أم تصلي أربع ركعات صلاة الظهر بل تصلي ركعتين مع الإمام وتكفيها عن صلاة الظهر لأن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة وكذلك لا تجب على المريض وكذلك لا تجب على المسافر وكذلك لا تجب على الرقيق ومن حضرها ممن لا تجب عليه اجزاته المراه لا تجب عليها لكن اذا حضرتها تصلي ركعتين مع الامام ويكفيها المريض ما تجب عليه الجمعه لكن تحمل المشقه وجاء وصلى الجمعه بالمسجد تكفيه عن صلاه الظهر وكذلك المسافر والرقيق ونحوهم ممن لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها أجزأته يقول السائل أديت العمرة وأنا قادم من بلاد بعيدة وأريد أن أكرر العمرة لأذهب إلى التنعيم واتي بعمرة ثانية يقول إنه جاء من بلاد بعيدة وأدى العمرة ويريد أن يذهب للتنعيم لعمل عمرة أخرى لا يا أخي ما ذمت والحمد لله اديت العمره فأكثر من الطواف بالبيت ولا تكرر العمرة وأنت في مكة إن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد واردت العودة إلى مكة مثلا فعد إليها بعمرة إن شئت سافرت للمدينة سافرت إلى جدة سافرت إلى الطائف وأردت العودة إلى مكة فعود إليها بعمرة وأما وأنت في مكة وقد أديت العمرة فلا يحسن أن تكرر وإنما أكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر لك يقول السائل عندي أموال لأطفال يتامى وصغار مجردا أحفظ هذا المال عندي فهل في هذا المال زكاة من ناحية الزكاة نعم مال الأطفال اليتامى إذا كان نصاب وحال عليه الحول فيجب أن يزكى ولكن الأفضل لك والأحسن أخي أن تتاجر في هذا المال أو تشغله بشيء تراه يستفيدون من ورائه ما تحفظه مجرد حفظ تأكله الصدقة وتأكله النفقة وإنما يكون فيه رية تجعله في عقار يؤجر أو بيد تاجر يتاجر فيه أو نحو ذلك من المرابحة الشرعية واحذر الربا وما قرب منه يقول عطست في الصلاة فحمدت الله نسيانا فماذا علي هل صلاتي صحيحة الجواب نعم صلاتك صحيحة ولا بعث عليك لأن الحمد لله تبارك وتعالى ما هم خارج عن الصلاة ولهم بعيد عن الصلاة من جنس الصلاة يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب لتمنع الدورة الشهرية من أجل الصلاة في الحرم من حيث الجواز يجوز لكن كثير من النساء إذا أخذت شيئا ما خربط عليها عادتها وارتبكت ولا يمنع أما إذا منع منعا نهائيا فصلاتها صحيحة وأما إذا كان منع بسيط أو منع أو ياتيها نقط أو صفرة أو قدرة في زمن الحيض فهذا يعتبر حيض وقد يربك العادة بدل من كونها خمسة أيام أو ستة أيام تكون عشرة أو اثنى عشر أو أكثر من ذلك بسبب هذا المانع فما يحصل للمرأة أن تعمل شيئا يربك عادتها ويتعبها فيما بعد في المستقبل هل يجب على, على الجنب أن يغتسل غسل الجنابة اولا ثم يغتسل غسل الجمعة ثانيا لا ينوي الاثنين فيحصل له أجرهما معا إذا نوى رفع الحدث الأكبر الجنابة ونوى غسل الجمعة المستحب حصل له الاثنان بإذن الله بغسل واحد